أن تقدم ربنا الزرس من بعد المئة الأولى من شرش كتاب ذات المستقنع لصديلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشيطي وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف الله تعالى صصل تصل الأعطيقة عن الغلام خاتان وعن الجارية الشاثنة إلى آخر الفضل نسأل الله تعالى لمن فعل بنا نسمع والآن مع القرص الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارتها لنبينا مشمد وعلى آله وأصحابه وأسباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المسلم رحمه الله تعالى صفل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتا بسم الله الرحمن الرحيم أشهد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد شرع المصنق رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة في العقيقة ومناسبة هذا الحصر لما قبله أنه بعد أن بين أحكام الهدي والعرشية وكل هذه الدماء تعتبر دماء مسروعة وشرعها الله سبحانه في مناسبات معينة وشالات مؤقتة فبعد أن بين رحمه الله ما يتعلق بالهدي والأرشية ناسب أن يبين أحكام العقيقة لأن العقيقة وهي الشاق التي تتبح عن المولود لكرا كان الأنثى إنما شرعت بسبب وجود الولد فكأنها دم واجئ بسبب معين فأشبهت الأرشية وأشبهة الهدي فكأن هذه الثلاثة الأشياء الهدي والأرشية والعقيقة تشترك في صفة معينة وهي قومها بما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في مناسبات معينة فالهدي يكون في زمان معينة يكون في حال مطلق ويكون في حال مقيم والأرشية تكون في زمان معين وأما بالنسبة للعقيقة فإنها تكون بسبب معين فكلها دماء شرعة لأسباب مخصوصة يقول رحمه الله تسمى العقيقة أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة والعقيقة أصله أصلها الشعر الذي يكون على المولود ومنه قول الشاعر ايا هند لا تنكشي قوحة كأن عقيقته عليه احسب والمراد بذلك الشعر الذي نولد به المولود ولذلك ذهب بعض عامة اللغة وهم خدة في ذلك خاصة وأن مشروط إلى أن العقيقة مأخوذة من شعر المولود لأنه يخلق في تابعه وفي ذلك حكمة عظيمة وقرر ذلك الأطباء في عسر ينحاضب أن حلق رأس المولود حلق رأس فيه نفع عظيم لخصائص الشعر ولذلك إذا مر المئة الموت على جدة الشعر فإن ذلك ينشط الشعر قويل إضافة إلى أنه يقتل كثيرا من الجراثيم والبلاء الذي قد يوجد على جزة الشعر لدى على جزة الرأس أو بين الشعر ومن هنا قالوا وصفت بكونها عقيقة لوجود هذا المعنى فشعر الرزل يطوى فشعر المرأة يطوى إذا سلق في حال الصغر بعد الملادة وقوله وحواه الله تسمى العقيقة هذا الشكم في كونها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الملماء رحمه الله عليه أن فعل العقيقة وذبح العقيقة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في حديث الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه وعرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن لعقيقته تذبح عنه يوم تابع ويسمع فهذا يذل على مستوعية العقيقة قد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل هذه السنة واجبة أو مستحبة هل لبس الإنسان أن ولده واجب أو هو مستحب فلا بطائفة من العلماء إلى أنها سنة مستحبة وبه يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله برحمته الواسعة وقال بعض فقهاء الظاهر ونسب القول لداود إنهم الظاهرية إنها واجدة أنه يبلم الإنسان بالذبح عن مولوده لحديث الحسن عن سمرة الذي رواه أصحاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل علام مرتهن بعقائك فقوله مرتهن المراد به أنه مرهون والمرهون هو المحسوس ولذلك قال في قوله تعالى كل رفل بما كسبت رهينة أي مرهونة بعيدة بمعنى مفعولة رهينة بمعنى محسوسة بما كتسبت من الخير أو الشر فلما قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته فإنه يدل على أنها واجبة والصحيح ماذا ذهد إليه الجمهور لأنه من باب الإخبار لا من باب الإنشاء والأصل ضراءة الذنة عن الوجود حتى يدل الدليل على شرعها ووجودها هنا دليل يدل على الوجود وألا هذا فالأفضل والأكمل أن تذبح العقيقة وذهب بعض العلماء إلى أن هذه العقيقة شرعه الله لحكمة عظيمة فقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن لعرفقته قال بعض العلماء إنه محبوس من الشيطان فقوله مرتهن أي محبوس فاختلفوا في هذا الحد فضعهم يحذنه على حد في الشيطان وقيل عن الخد عن الخير ومكارم الأمور وفضائلها فلا تتم له مكارم الأخلاق وفضائلها في الغالب إلا إذا أبق عنه وظاهر الشديد أنه أخبر عكمه مرتهن أمر ذلك إلى الله حيث لم يأتي ما يفسره والأمر مجتمع ولذلك قال بعض علماء إن العقيقة يرتهن بها المولود والله أعلم بفيهيته فيهيت هذا الرمض لكن هذه العقيقة وهذه الشات أو الشاتان التي أن تذبح تذبحان في اليوم السابع المولود فيها حكم من ناحية الاجتماعية فإن درش هذه الشارع وجمع الناس عليها خاصة إذا طبخت وأصاب الناس منها من القرابة وغيرهم أو فرق لحمها على الناس فإن هذا يثبت الأنساب ويعرف الناس بعضهم ببعض ويشعر الناس ببعضهم ولذلك تثبت أنساب الناس عن طريق العقيقة وتحفظ أنسابهم ولا تضيع ومن هنا كان المكاح أمره مشهرا ولم يكن أمره بسر والسفاح على عكس فلما كان الولد ناسئا عن المكاح الشرعي شرع إظهار هذا الخير وإظهار هذه النعمة والفرح بها والسرور بها وكذلك أيضا يطل الناس بعضهم بعضا لهذه العقيقة فالنعمة يهنأ والد المولود وتهنأ أمه يهنأ قرابته وفي هذا لا شك نزيد خير من البرد والسلام فيتواصل الأرشان وتتواصل القرابة فيشعر الناس بالنحبة والزلفة وزيادة الأخوة وقوة الضوار والأسرية والاجتماعية وهذا لتخير الكثير وقوله رحمه الله تسمى العقيقة أي أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراض بقوله العقيقة أي جنس العقيقة ولذلك فصل وقال عن الذكر الشاتان وعن الأمثى شاد أي تذبح عن الذكر حتى عن الشاتان يذبح بما الوالد وذلك لأن من أصد انتكاليه الشرعية أنها توجه إلى الوالد حتى يدل الدليل عن شغل ذمة والدة والأصل أن الوالد هو القائم على البيت المسؤول عنه والغم الغرم قال تعالى الرجال قوامون على النساء ومن هنا كان له الحق ووجب عليه الحق في تعلق الأمور وتعلقت به الأمور التي تكون لأولاد سلبا وإيجابا نعمة ونقمة غرما وغمة وقوله رحمه الله يسمى العقيقة كره بعض العلماء تسمية هذه الشاذ أو ما يضبح بالثادئ بالعقيقة كره ذلك وصحيح جواز بقوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقة وفرح عليه الصلاة والسلام بالعقيقة ولكن كره بعض العلماء ذلك ولذهب بعض الظلماء إلى تحرينه لأن العقوق لا خير فيه فكرموا هذا الاسم والصحيح أنه ما دام أنه ثبت به النص فلا بأسة التثمية به ولا حرج وقال بعض العلماء وقالوا لها نسيكة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انسك نسيكة والجواب أن هذا وارد في دم الخدية وليس في العقيقة كما ثبت بالصحيحين من حديث كاب بن عجر والتثمية دي نسيكة وهي فعيلة بمعنى مسعولة أي منسوكة إنما هو من باب الزبش أي أنها شات مذبوحة وهذا الإثم مطلق ومذب مقيم ولذلك الصحيح أنه يجوز تسميتها عقيقة ويقول وجل عققت عن ولدي وهل عققت عن ولدي منح لذلك من إنه لا بأس بذلك بثقوة الخبر والسنة عقصول الله بسم الله عنه <تصفيق> عن الظلام شاتاني وعن الجارية شاتنة تذبح يوم التابعي عن الغلام الشاتان عن الغلام الشاتان كما هو نذهب الجمهور رحمه الله وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وليست الذكر كالأنثى فالنحمة للذكر ليس كالأنثى فهذا من تفضيل الشر لا يستطيع الإنسان أن يقدم في ذلك أو يؤخذ وما عليه إلا أن وإن كان في النساء خير كما أن في الإجاد من هنا قال صلى الله عليه وسلم لكنما هم شقائق الرجال وقد يفضر الله عز وجل بل حتى فضل بين أنبياء ولن يكن لهذا التفضيل بين الأنبياء من قصة لمن هو مفضول وكذلك تفضيل الرجل على العنسى في هذا غضابة الحط لقدر النساء كما يتذرع به بعض الجهلاء لذنب الإسلام وأهل إنما هو حكم الله الذي لا يسعى المؤمنه ولا يسعى المؤمن إلا أن يسلم به ويرضعه وحمّل الله عز وجل الإجاب أحمالا وأعباء حقيلة أن يحملها النساء والله يحكم ولا معرضة لحكمهم وعلى هذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحمام والأعباء متناسبة مع كل أسر جعل للنساء ما جعل من الدين واللطف وحسن الدعاية والحلم والذقة من به كسر الرجل حينما يصيبه ما يصيبه بسبب ما هو فيه من قوة الشكيمة والذأس الله من حكمته جعل الخلق على هذا التفاوض لكي يكمل هذا, هذا ويجبر هذا بإذن الله تسر هذا ما كان فإن الجاري الأنسى يعقو عنها بشارك وأما بالنسبة للذكر إنه يعقو عنه بشاركين لحديث آئسة رضي الله عنها وأرضاه وحسنه غير واحد من أهل العلم في التفريق بين الوجب بين الذكر وبين الأنسى وقال بعض العلماء يعطو عن اثنين بشاك شاب واستدلوا بشديد حسن عن ثمر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهم بعقيقة والجواب أن نقوله بعقيقة من المراد به الجنس الجنس العقيقة لغض النظر عن العدد وحين إذن لا وعلى الدلالة ألا أن الرجل تعط عنه بشات واحدة فالنعمة ذكر ليست كالنعمة بالأنفة ولذلك قال تعالى وليست الذكر كالأنفة وقد ذكر هذا في السياق الامتنان بعد الولادة فدل دلالة ظاهرة على, أنه على أنهما ليسا بمتساويين ولذلك فرق بينهما من هذا الوجه فما هو الأصل في تفريق السابق في كثير من أحسان المسائل يسمى أن يؤق عن الذكر بشاتين وعن الأنفى بشات ولا يدخل فيها تشريك بل لابد أن يكون شاتين مفصلتين وعلى هذا لا يؤق مثلا عن ثلاثة من الذكور عن ثلاثة من الذكور ببعيد وينوى أن يكون عن ستة شياه وذلك لأن العقيقة يقصد منها إراقة الدب وذلك بالذبس وعلى هذا لبقى فيه من خصوص الشاكي دون الانذراج ولا يتحقق ذلك بالانذراج عن الغلام عن ذكل الشاكي وعن شاكي وعن الأنشاء شاكي تذبح يوم السابع تذبح يوم السابع أي تذبح هذه الحقيقة في اليوم السابع قولي هذه الصلاة تذبح عنه في يوم السابع أي سابع الولادة وللعلماء وجهان من من يقول لا يحسب يوم الولادة فإذا ولد في يوم الأحد مهلا فإنك تعتد بالإثنين وما وحين وحينئذ يكون بعد سنان يوم الثامن إذا حسبت يوم الولادة لأنه هو التابع حقيقة إن لديت من حيث سنان السبع وتماذى السادع يكون في إلغاء من الولادة وقال بعض العلماء بل يوم محسوب فيها لقوله يوم سادعه والإضافة القضي تقييد الحكم بالمرافق إليه لمعنى أن هذا اليوم وهو السادع مرافق إلى يوم الولادة وعلى هذا يكون في يوم الولادة هو السادع وفصلوا في هذا فقالوا إذا كان موجودا الليل من الليل فإنه يفتسب من الذي بعده حتى يتم السبب وإن كان مولودا بالنهار فكذلك ولو كانت ولازته في آخر النهار لأنهم يعتزونه يوم كاملا على هذا المذهب وكل القولين له وجهه وإن كان القول الثاني أقوى ومن عمل بأي واحد منهما بواحد بأحدهما فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك فإن فاثا في أربعة عشر فإن فاثا في أشدى وعشرين تذبح عم في يوم السابعه وتكون التسمية اليوم السابع ويسمى ويحرق شعره اليوم السابع ويجزى من تمنيه في يوم ولادته كما ثبت في الصحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى إبراهيم قال قد ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم فهذا يدل على مشروعية التسمية في يوم الولادة لا بأس به ولا بأس أن تسمي قبل الولادة كما يقع في الكنية يقال للرجل قال له يعدى عبد الله ولم يولد له ثم إذا ولد سمى ابنه عبد الله هذا لا بأس به والتسمية من حفظ العدل وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى وفيه أسوة الحسنة وكذلك أيضا تسمي المرأة لكان كان لها مولود وعرابة تسمي تسميه أو مولودة وعرابة تسمي تسميه وكان من عادتهم في الجاهلية أنهم يعلضون في أسماء الرجال ويخففون في أسماء النساء والموالد فقال رجل يستعجب من صنيعهم في الجاهلية قال إنكم تسمون مواليكم بأسماء رقيقة وتسمون بها النساء وكأسماء النساء وتسمون أنظفكم بالأسماء الغليظة يسمى الرجل كلف ويسمى صخر ويسمى ذئل ونحو ذلك من الأسماء الخشنة فطيلا للعرض لماذا تسمون بالأسماء الخشنة وتسمون الموالي بالأسماء الرقيقة يساق ونجاح فقال فقال يجيبهم اسماءنا لاعداءنا واسماؤهم موالينا لنا أي اننا نسمي بالاسماء الغضبه حتى تكون هيبه يا إذا اذا قيل ذئب هذا هو العدو اذا قيل قيل انه اسام هذا هو العدو فقال هو شخص وكلب ونحن ذلك قالوا انه لا العدو هذا فقال اسماء لنا لادائه واسماه وامينا لنا لانه الاراده الموجوده له له في قل يسار فلاح تحديدا من الاسماء السهله المحصور انهم كانوا على هذا هم إن الاسماء جاءت بهذه الاسم الافضل في التسميه فخير الاسماء افضلها مشتمل على تمجيد الله عز وجل وتعظيمه وحمده سبحانه كان يسمى اسمه عبد الله يسمى الرحمن وعبد العزيز من ذلك من الأسماء الطيبة التي فيها تعبيق لله سبحانه وتعالى ولا شك أن أفضلها عبد الله ثم بعد ذلك بقية في الأسماء وكذلك أيضا من أفضلها التسمية لأسماء الأخياء الأنبياء كما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد لي الليلة مولود ابنه فسميته باسم أبي إبراهيم فسمه باسم نبيه اجتحب العلماء تسمية بأسماء الأنبياء كموسى وعيسى وزكريا ونقل من الأنبياء وكذلك أيضا اجتحب التسمية بأسماء الصالحين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يسمون أي الذين من قبلكم يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم يسمى بأثناء الأنبياء الصالحين قالوا لأنه إذا سمي بأثناء الصالحين وأثناء الأنبياء فإن المولود إلى شفى وكبرى وقرأ سيرة هذا النبي أو قرأ سيرة هذا الإنان الصالح أو العالم الخاضل فإنه يتأثر ويتشد أن يتخله قدوة وهذا شيء جبليل ولذلك قابلت أحدا أن يسمى بأسماء الصالحين وأسماء العلماء أسماء الأبقياء وأفضل من يسمى به بعد أنبياء الله ورسله أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه فإنه إذا قرأ أسيرة الصحابة أحب أن يكون مثلا وأن يقتدي به فتكون في النفوذ نوادع للخير وتكون الأسماء مدخلا للخير والعسر فالتسمية بأسماء الأشرار والفتقة والفجار تحمل على الفساد وكذلك تثني لأساء الكفار لأنها محرمة لنجيها من التي بهم خاصة الليلة لم يعيشها من سنون سواء كانت في الإجار أو كانت في النساء فالنساء يحرص على التثني بأسماء أمهات المؤمنين ولا شك أنها مصيبة عظيمة فيما عدها بعض النساء أفرحهم أن التثني بأسماء أمهات المؤمنين فتجد المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر يقول لها زوجها نسميها بفاطلة وهي من الأفضل نساء الجنة وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها نسميها بخديجة نسميها بعائشة فإذا بها تتمع ويتغير وجبا وتشث بأنها منقصة إذا سميتها بها فإنا لله وإنا إليه راجعون ولو أن هذه الهنة شبت جثني من أسماء المهات المؤمنين لرجة أن تكون مثل هن في الاقتداء بالخير والإتساء بهن بالطاعة والذل ولذلك هن على المسلمة والمؤمنة أن تحرص على هذا تحرص على الأسماء الصالحة الطيبة كمريم وأسماء المهات المؤمنين ونحن هنا الأسماء الفاضلة التي تشهد الهنة لأن الله يجعل فيها قدوة وعسوة في من سبقها من الصالحات ويحرم التسلية بالأسماء المحرمة التي فيها احتداء لحجود الله عز وجل وذلك كالأسماء التي فيها تعالي وعظم على الله فتى إن البعض قد يتسمى وجهة الله بسم الله عز وجل هذا لا يجب من هنا قالوا في تكتير قوله تعالى <تصفيق> هل تعلم له سمية قيل إنه هو الله الذي لم يتسمى به أحد هل تعلم بمعنى لا تعلم له سمية وهل بمعنى لا فالمراض بالقول إن هل أي لا أي لا تعلم له سمية والمراض بالسمي من الإسم وقيل من المسانى وهي المشاكل والمضاهات وأيما كان ينظر البعد عن هذا وكذلك الأسماء التي تشتمر على أمور محرمة من الخناء ونحن ذلك والفحش فإنه لا يجب أن بها ولا لمز بها فإن هذا محرم والتسفية تكون في اليوم السابع كما ذكرنا وتكون في اليوم الأول ولا بأس وإن سمى في الأول فلا حرد وإن إلى السابع فلا بأس في كل سنة وإن كان الذي استحبه بعض الظلماء أن تكون التسفية في أول يوم وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل إلى تثبيق ولدي وعند الخلاف التثبيق فإن الأمر مرضه إلى الوالد والأب وينبغي على المرأة فاتق الله عز وجل وأن تفتن إكراما بعدها وحسن الأدب معه لأن هذا مطلوب من النساء مع الذجال أن لا يستبدل وأن لا تحاول المرأة البغية على دوجه أو لاستهتار من اسمه الذي يختاره أو ينتقيه بولدها إلا إذا تضمن أمرا محضورا أو تضمن أمرا فيه إساءة إلى الولد كالأسماء المستدشعة أو الأسماء التي تحمل نوعا من المنقفة كان يسمى بأسماء حالة ودع عليها الجاء عليها لأن البعض يستعجز لتسميه بأسماء دشعة وقد يقصد منها أنه جاء على حالته فهذا كله لا ينبغي لأنه يؤذي الولد ويضره حتى قال بعض العلماء إذا إذا تم الوالد ولده باسم مسترشة فجميع ما يتركب عليه من الأبية والإساء عليه مزر لأنه عانى على ذلك وهو السبب فيه فهذا من حق الولد على والده أن يحسن تثميةه وأن يحسن اختراق سيار ما يناسب لتثميته كما يحب ذلك لنفسه والله تعالى جبل الآباء على رحلة في الأبناء وكذلك جبل الأمة هذا على رحلة البنات فالماء الواجب الإحسان إليه بهذه الأسماء طيبة خاصة كما ذكرنا أسماء الأنبياء المرسلين وعباد الله الصالحين تذبح يوم السابع فإن فاته في أربعة عشر تذبح العقيقة في يوم سابعه السابع المولوس فإن فاته السابع في الرابع عشر كما في حديث عائشة رضي الله عنها قد تكلم البلماء في السنة دي. ان كان قد حسنه بعض آهم وهم يقولون إنه تبع الإيكار يجعل السبع الأول في, في السبع الثاني الرابع عشر في السبع عشر في إشدار عشرين. هذا يستحبه بعض العلماء رحمهم الله ولا ينبغي الإنسان أن ينفوق تستنى عن السابق وخاصة إذا لم يوجد موجب النسيان في ذلك فالبعض ربما ينأخذر عن السابق لموافقته لوسط الأسبوع فيختار أن يكون في يوم الخميس في يوم الجمعة سيؤخر عن التابع ويفوت على نفس سنة وهذا لا ينبغي فعليه أن يحرق على هدي المبيه السلم على السنة أن يكون ذكرها في اليوم السابع فإن فاضع ففي 21 وتنزع جدولا وتنزع جدولا والمراد بذلك أن يكون قطعها من المحاصد فإذا أراد أن يبقى على اليد ابتدأ أن ينصر الكتب ثم بعد ذلك إلى نصر العظم ثم لا يفتر العظم هذا المراد بقوله جدولا وتنزح جدولا يعني من المفاق وهذا نبنيه على حديث آئشة وزرها عنها وارغاها والعلماء رحمهم الله يقتحبون هذا من بعد الفأذ لأن هناك ما هو فأذ وهناك ما هو تطير وتشام والفأل مشروط وتشام محقا ولذلك نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضيرة قال لا أدوى ولا طيار ولا صفق ولا هان فهو إذا نزعها جذولا كأنه يتشاؤل بسلامة الولد والفأل كما ثبت الحديث الصحيح عن الذي صلى الله عليه الله والسبب في ذلك الفائل أن تحتن الظن بالله عز وجل فيكون عندك هم أو غم أو كر فإذا بك تسمع إنسان يقرأ القرآن ألم نشرح لك صدرك أو تسمع قارئا يقرأ القرآن رب شرحي صدري ويكسر لي أملي فتتفائل أن الأمر سيكون إلى خير أو تخسى من شيء أن يصيبه ذر فتسمع رجلا ينادي رجلا ويقول يا صالح فتتفائل أن الله سيصدف لك الأمر تكون في حالة تسمع رجلا يقول كلمة تتناسب مع حالك مما هو خير فهذا نسوء لأنه من حسن الظن بالله عز وجل وفي الحديث في مسجد أحمد وغيره وأصله في الصحيح أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبلي بي هذا أصله في الصحيحين لكن هناك بياذة في المسجد فمن ظن به خيرا كان له ومن ظن بي شبراً كان له فمن ظن بي خيراً يعني تفاعل الخير فتريد أن تخرج في صفر وتسمع رجل ينادي رجل ليسر أو بي لي سهل فتشد في السهالة والإجابة كثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفديدية أنه لما أرسلت قريش من يتفاوض معه وكان ثابتهم السهل قال من قالوا سهل قال تذهل لكم فتفائل عليه الصلاة والسلام وكان ما كان وذكر الإمام المقيم قصة عجيبة في هذا أنه فقد أحد أولاده وذلك في مرسل الحج قال فما زلت أسأل الله أن أدركه ومعلوم كثرة الناس الحج قال فإذا في أطوف بالبيت طواطل إصابة هذا في يوم النحن قال فأستمع وأنا أدعو الله أن يبلغني رؤية ولدي أو وجدانه قال وجوده قال ف... وأنا أجه في السناء تجلهم والحذ كل من ساء ش